كذبوا كف قد كذبت رسول من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا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 إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورٌ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ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 إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرًا لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى ذلك الله ربكم له الملء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 ومن الجبال جُدَدٌ بِضُوَّ وحُمرٌ مُخْتَلِفُ الألوانها وغَرَابِبُ سُود ومن الناس والدواب والأنعام مُخْتَلِفُ الألوانه كذَالك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 إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم ليكونن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 إنه كان علِيمًا قَديرًا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى وَهْرِهَا مِدَابَبَةٌ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى